أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب الكافية الشافية لابن القيم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع الحمد لله وحمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على أشرف أنبيائه وأفضل رسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو الدرس السادس والعشرين بعد المئة من سلسلة دروس شرح نونية ابن القيم رحمه الله تعالى وحديثنا هذه الليلة هو في الفصل المعنون بتعيين الهجرة من الآراء والبدع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت فرضا من الأمصار إلى بلدته عليه الصلاة والسلام وهذا الفصل ساقه المصنف رحمه الله تعالى بعد الفصل الذي قبله.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 الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم وآزروه ونصروه والذين هاجروا معه ناسب هنا أن يتحدث عن الهجرة والهجرة أيها الأحبة الهجرة لها عدة إطلاقات الهجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة هي الهجرة في معناها المعروف الهجرة ما هاجر ما نهى الله عنه ورسوله والهجرة في معناها المعروف هي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وكانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم متعينة على الهجرة من أي مصر من الأمصار إلى بلدته صلى الله عليه وسلم طيبة الطيبة إلى المدينة ولكنه بعد فتح مكة انقطعت الهجرة الواجبة على المسلمين من مكة إلى المدينة ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في ذلك لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية والمراد من هذا الحديث لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة من مكة إلى المدينة لأن مكة بعد فتحها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ستبقى إلى قيام الساعة وهي بلد إسلامي مأرز الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن بحال من الأحوال مهما لو أمور وذلهمت لا يمكن بحال من الأحوال أن تعود مكة بلدا كافرا تجب الهجرة منه نعم هذا لا يمنع من حصول بعض الخلل والخطأ والبدع في القاطنين لها ولكن أن تعود المدينة بكاملها إلى الكفر مرة أخرى كما كانت قبل فتح النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكون فهذا هو المعنى المراد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن تبقى هناك حكم الهجرة وهو هجران المعاصي والذنوب فهذا باق إلى قيام الساعة المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه وتبقى أيضا الهجرة في البدن وهي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام هذه حكمها باق إلى قيام الساعة فإن الإنسان إذا كان في بلد لا يستطيع أن يظهر دينه وشعائر دينه ووجد بلد يؤويه ويمكنه أن يهاجر إليه فإن الهجرة متعينة في حقه في هذه الحالة ولها شروطها ولها ضوابطها التي ليس هذا مقام الحديث عنها بالتفصيل ولكن المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم عن الأنصار أنصار النبي صلى الله عليه وسلم وليس المراد بهم هم الأوس والخزرج الذين ناصر النبي صلى الله عليه وسلم فكل فلكل زمال وعصر أوسه وخزرجه وأنصار نبيه صلى الله عليه وسلم فكذلك أشار هنا إلى الحديث عن الهجرة وهي تعين الهجرة من الآراء والبدع والضلالات والمنكرات إلى سنته صلى الله عليه وسلم كما كانت فرضا من الأمصار إلى بلدته عليه الصلاة والسلام وهذا هو موضوع هذا الفصل يقول المصنف رحمه الله تعالى يا قوم فرض الهجرتين بحاله والله لم ينسخ الى ذا الان فالهجره الاولى الى الرحمن بالاخلاص في سر وفي اعلان حتى يكون القصد وجه الله بالاقوال والاعمال والايمان ويكون كل الدين للرحمن ما لسواه شيء فيه من انسان والحب والبغض اللذان هما لكل ولايه وعداوه أصلاني لله ايضا هكذا الاعطاء والمنع اللذان عليهما يقفان والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالإسلام والإيمان والإحسان والله هذا شطر دين الله والتحكيم المقتار شطر ثاني وكلاهما الإحسان لن يتقبل الرحمن من سعي بلا إحسان تلاحظون هنا أن المصنف رحمه الله تعالى قسم الهجرة الباقية إلى قيام الساعة وهي الهجرة التي عناها المصنف رحمه الله تعالى هنا وهي الهجرة بالاتباع والسلوك والسنة والطريقة لا بالأبدان قال إن الهجرة باقية هجرتان الهجرة الأولى هجرة إلى الله تعالى والهجرة الثانية هجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم والمتأمل في هاتين الهجرتين يلاحظ أنهما تحقيق شهادتي ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن تختلف يعني وجهات النظر وأقوال أهل العلم في تفصيل كل من هاتين الهجرتين المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى هي الهجرة بالإخلاص له سبحانه وتعالى و تكون أيضا كما ذكر هنا يكون كل الدين للرحمن أن يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى وكذلك بالعطاء والمنع والحب والبغض في الله سبحانه وتعالى وهذه كلها كما نعرف هي من شروط تحقيق لا إله إلا الله أما الهجرة الثانية وهي الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهي إدراك الأصول التي أمر بها عليه الصلاة والسلام في سنته وكذلك إدراك الفروع التي وردت في سنته عليه الصلاة والسلام وأمر بها أمر إيجاب أو استحباب وكذلك تحكيمه صلى الله عليه وسلم في كل أمر طارئ فالحكم راجع إليه عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور وذكر المصنف رحمه الله تعالى تقسيما أو جزء من هذا التفصيل؟ فقال إن الهجرة إلى الله تعالى بالإخلاص له سبحانه وتعالى والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتحقيق المتابعة له عليه الصلاة والسلام وهما شرطاء العبادة التي لا تقبل العبادة من أحد سواهما هذا هو ملخص هذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا فيقول يا قوم فرض الهجرتين بحاله والله لم ينسخ الى هذا الان حينما تحدث هنا قال ان الهجره الى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم لم تنسخ يشير الى ما ورد عن بعض اهل العلم في الكلام هل نسخت الهجره الهجره نسخت من مكه الى المدينه كما قلنا بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونية ولكن جهاد ونية ف الهجره من مكه الى المدينه نسخت لكن الهجره الى الله تعالى والى رسوله صلى الله عليه وسلم باقيه الى قيام الساعه وهذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى يا قوم فرض الهجرتين بحاله كما هو على ما هو عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والله يقسم رحمه الله تعالى والله لم ينسخ الى ذى الان الى وقته والى قيام الساعه رحمه الله تعالى فالهجره الاولى الى الرحمن بماذا بالإخلاص في سر وفي اعلان وهذه التي أشرنا إليها قبل قليل إلى متى حتى يكون هناك غاية تصل إليها هذه الإجرة حتى يكون القصد وجه الله بالأقوال والأعمال والإيمان فلا بد للإنسان أن يهاجر بقلبه إلى الله عز وجل في, في الإخلاص لله عز وجل حتى يكون كل شيء لله عز وجل تحقيقا لقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين فهذه هذه هجت الاخلاص لله سبحانه وتعالى حتى يكون القصد وجه الله تعالى في سر وفي اعلان حتى يكون القصد وجه الله بالاقوال والاعمال والايمان ويكون كل الدين للرحمن ما لي سواه شيء فيه من إنساني كما هو الغرض من الجهاد قال الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويكون الدين كله لله عز وجل فهذه هي إحدى غايات الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى يكون القصد لله عز وجل يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى لا شريك له في ذلك قال وهذه ايضا من ثمراتها ومن تبعاتها والحب والبغض والحب والبغض اللذان هما لكل ولايه وعداوه اصلان لله ايضا ايضا الحب والبغض يكون كله لله سبحانه وتعالى ان تحب لله وتبغض لله من احب لله وابغض لله ووالى في الله وعادى في الله فقد استوثق عرى الايمان فقد استوثق عرى الإيمان فلا تتحقق هذه الهجرة إلا بتحقيق هذه الأهداف أن يكون توحيد المقصد لله عز وجل وكما مر معنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى فلله كن واحدا في واحد أعني طريق الحق والإيمان أن يكون قصده هو الله سبحانه وتعالى في كل أعماله وفي كل أموره وفي, كل وفي شأنه كله وأن يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى لا يكون لأحد فيه شريك، ها؟ وأن يكون الحب والبغض وهي اهم أهم وأعلى درجات أعمال القلب أن يكون الحب لله والبغض لله سبحانه وتعالى وهما لكل ولاية وعداوة اصلان أصلاء الولاء والبراء هما الحب والبغض. قال لله أيضا هكذا الإعطاء والمنع اللذان عليهما يقفان فوقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان من احب لله وابغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان فقد استكمل الايمان فهنا يقول ايضا لله ايضا هكذا الاعطاء والمنع اللذان عليهما يقفان هذا الكلام عن الهجره لله تعالى اما الهجره الاخرى وهي الهجره لرسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته فهي التي اشار اليها بقوله والهجره الاخرى الى المبعوث بالاسلام والايمان والاحسان هذه الهجره الثانيه الهجره للرسول صلى الله عليه وسلم بالتحكيم والاتباع والله هذا شطر دين الله والتحكيم للمختار شطر ثاني الشطر الاول هو الاخلاص لله سبحانه وتعالى والشطر الثاني هو تحقيق المتابعة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم شطر ثاني قال عن هذين الشطرين قال وكلاهما الاحسان وكلاهما الاحسان لن يتقبل لن يتقبل الرحمن من سعي بلا احسان هما شرطا العباده شرطا العباده الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لا ينظر في أي عمل كائن إلا بتوفر هذين الشرطين هما شرط العبادة قال لن يتقبل الرحمن من سعي بلا إحسان ثم رجع فقال أترون هذه هجرة الأبدان لا؟ والله بل هي هجره الايمان يفرق المصنف رحمه الله تعالى هنا بين الهجره التي كانت واجبة في صدر الإسلام من من مكة إلى المدينة أو من بلاد الكفر بلاد الإسلام يقول تلك هي هجرة الأبدان هي هجرة الأبدان أما هذه فهي هجرة من نوع آخر وهي هجرة الإيمان أترون هذه هجره الابدان لا والله بل هي هجره الايمان ان يهاجر الانسان بايمانه وبقلبه يقول قطع المسافة بالقلوب إليه في درك الأصول مع الفروع وذاني أبداً إليه حكمهما لا غيره فالحكم ما حكمت به النصان يقول كما أن الهجرة بالأبدان تحتاج إلى مشقة وقطع مسافات طويلة مثلا من مكة إلى المدينة 450 كيلو أو نحوها وهذه فيها ما فيها من المشقة فهناك أيضاً قطع المسافة بالقلوب إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في إدراك الأصول ما أمر به عليه الصلاة والسلام وما شرعه وما سنه من أصول هذا الدين ومع الفروع وذاني هذا وذاك أبدا إليه حكمهما أصول الدين وفروعه حكمهما لمن؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا غيره فالحكم ما حكمت به النصاني أي ما حكم به الكتاب والسنة ما حكم به الكتاب والسنة والمصنف رحمه الله تعالى هنا يشير إلى الذين يقولون بأن إدراك الفروعي مرده إلى الكتاب والسنة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أما الأصول فمرد فإدراكها إنما هو للعقول إنما هو للعقول فهنا يشير وينبه على أن إدراك الأصولي مع الفروعي هذان أبدا إليه حكمهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا غيره فالحكم في الاصول والفروع ما حكمت به النصان ثم يتحدث عن هذه الهجره وهي هجره القلوب الى الله تعالى والى رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول يا هجره طالت مسافتها على كسلان منخوب الفؤاد جبان يقول, يقول إن, ان هذه الهجره تطول مسافتها على الكسالى على منخوب الفؤاد والمنخوب هو في اللغة بمعنى ذاهب اللحم الهزيل وقيل أراد الضعاف من الرجال الذين لا خير عندهم وواحدهم من خاط منخوب الرجال يعني منخوب الفؤاد الهزيل الضعيف الذي ليس عندهم القوة ما يستطيع أن يقطع بها مسافة الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا هجرة الابدان إنما هجره القلوب وقد تكون أكثر مشقة من هجرة الأبدان هجرة القلوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سنته إلى إحياء سنته إلى اتباعه إلى تحكيمه صلى الله عليه وسلم هي في الحقيقة على النفوس أشد من هجرة الأبدان أشد من هجرة الأبدان يا هجرة طالت مسافتها على من خص بالحرمان والخذلان نسأل الله العافية والسلامة من حرم التوفيق والخير فيرى أن المسافة طويلة فلا يفكر أصلا في هذه الهجرة يا هجره والعبد فوق فراشه سبق السعات لمنزل الرضوان الله أكبر هذه الهجرة قد يسبق الإنسان السعاه الذين يسعون على أقدامهم وهو على فراشه وهو على فراشه لماذا؟ لأن قلبه هاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر إلى سنته عليه الصلاة والسلام هاجر إلى اتباعه عليه الصلاة والسلام أما أولئك السعاه الذين يهاجرون بأقدامهم فقد تصل الأجساد لكن قد لا تصل القلوب قد لا تصل القلوب والدين دين القلوب يقول يا هجرة والعبد فوق فراشه سبق السعات لمنزل الرضوان ساروا أحث السير وهو فسيره سير الدلال وليس بالذملان هذا وتنظره أمام أمام الركبك كالعلم العظيم يشاف في القيعان رفعت له أعلام هاتيك النصوص رؤوسها شابت من الليران نار هي النور المبين ولم يكن ليراه إلا من له عينان يقول ساروا المهاجرون على اقدامهم ساروا احث السير أما هذا فسيره سير الدلال وليس بالذملان سير الدلال الدل كالهدي وهو السكينة والوقار والهدوء سير الدلال وليس بالذملان الذي هو يعني العجلة والسرعة قال هذا وتنظره أمام الركب كالعلم العظيم يشاف في القيعان هذا السائر بقلبه المهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فراشه تراه أمام, أمام السعاف تراه أمام الركب كالعلم العظيم يشاف في القيعان من كل جهة رفعت له أعلام هاتيك النصوص رفعه الله سبحانه وتعالى باتباع الكتاب والسنة رفعت له أعلام هاتيك النصوص رؤوسها شابت من النيران لأن الأعلام في السابق كانت المنارات التي تحمل على الإبل وغير ذلك يوضع فيها الخشب وتوقد فيها النار من أجل إنارة الطريق ومن أجل هداية اطراف الجيش في تحديد المسار الذي ساروا إليه في الليل فهذه أعلام يقول رفعت له أعلام هاتيك النصوص رؤوسها شابت من النيران من كثرة ما يوضع فيها من حطب ومن إيقاد للنار من أجل دلالة السعاه على طريقهم إلى تلك الهجرة يقول نار هذه النار التي هي الأعلام نار هي النور المبين ليست نار الحقيقية إنما هي نور مبين هي النور المبين ولم يكن ليراه إلا من له عينان إلا من له عينان يقول عينان ما صفتهما قال مكحولتان بمرود الوحيين لا بمراود الآراء والهذيان فلذلك فلذاك شمر نحوها لم يلتفت لا عن شمائله ولا ايمانه رحمه الله تعالى يقول هاتان العينان التي تبصر نور الحق كحلتا بماذا بمروج الوحيين بتعظيم النصوص الكتاب والسنة لا بمراود الآراء والهديان فلذلك شمر نحوها لم يلتفت لم يلتفت لا عن شمائله ولا أيمانه فراى أن هذا هو النور المبين فسعى إليه حثيثا ولم يلتفت يمنة أو يسرح ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فلذاك شمر نحوها لم يلتفت عن شمائله ولا أيماني يا قوم لو هاجرتم لرايتم أعلام طيبة رؤيه بعياني ورايتم ذاك اللواء وتحته الرسل الكرام وعسكر القران الى اخر ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى يقول لو هاجرتم بقلوبكم الى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقيقه لا رأيتم اعلام طيبه بقلوبكم طبعا ها رؤيه بياني ورايتم ذاك اللواء هذا اللواء والعلم الذي يحمل النور المبين ها من تحته تحته الرسل الكرام وعسكر القران اللواء هذه بيد الرسول صلى الله عليه وسلم ها؟ تحته الرسل الكرام وعسكر القرآن ممن؟ من أصحاب بدر أصحاب بدر والأولى قد بايعوا أزكى البرية بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنهم وكذا المهاجرة الأولى سبقوا كذا الأنصار أهل الدار والإيمان والتابعون لهم بإحسان وسالك هديهم أبداً بكل زمان هذا هو اللواء وهاد وهؤلاء جنوده وهؤلاء أتباعه اللواء الذي يحمل النور المبين بيد المصطفى صلى الله عليه وسلم أتباعه الرسول الكرام وأتباعه عسكر القرآن من أصحاب بدر ومن الاولى الذين بايعوا أزكى البرية صلى الله عليه وسلم بيعه الرضوان الذين أشار إليها الله سبحانه وتعالى في كتابه وبقيت قرانا يُسَلَّى إلى قيام الساعة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا قد بايعوا ازكى البرية بيعه الرضوان وكذا المهاجرة الاولى سبقوا كذا الأنصار أهل الدار والإيمان يشير إلى المهاجرين والأنصار الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم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 نسال الله ان يجعلنا واياكم منهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا في بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم هذه هؤلاء اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم الرسل الكرام افاضل هذه الامه الامه رتبهم هنا اولهم طبعا الخلفاء الراشدين العشرة المبشرين بالجنه اصحاب بدر اصحاب البيعه المهاجره الانصار الذين اتبعوهم باحسان الذين اتبعوهم باحسان يقول لكن رضيتم يخاطب الكسالى القعود الذين لم يهاجروا هذه الهجره لكن رضيتم بالاماني وابتليتم بالحضوظ ونصرة الإخوان يقول إن المعطل النفاة رضوا بالأمان والحظوظ العاجلة والتعصب للأشياء والإخوان لكن رضيتم بالاماني وابتليتم بالحظوظ ونصرة الإخوان بل غركم ذاك الغرور وسولت لكم نفوسه وساوس الشيطان ونبذتم عسل النصوص وراءكم وقنعتم بقطارة الاذهان وتركتم الوحيين الوحيين زهدا فيهما ورغبتم في راي كل فلان وعزلتم النصين عما وليا للحكم فيه عزل عدواني وزعمتم ان ليس يحكم بيننا الا العقول ومنطق اليوناني يقول انتم لن تهاجروا هذه الهجره الى الرسول صلى الله عليه وسلم وتحكيمه واتباع هده عليه الصلاه والسلام بل رضيتم بالامان اتباع الحضور ونصره التعصب للمشايخ والاقوال والاراء والاهواء بل غركم ذاك الغرور وهو الشيطان وسولت لكم النفوس ووساوس الشيطان ونبذتم عسل النصوص وراءكم حلوها المذاق عسل النصوص وراءكم وقنعتم بقطاره الأذهان صلى الله عليه وسلم وتركتم الوحيين زهدا فيهما ورغبتم في راي كل فلاني تركتم النصوص الكتاب والسنه واتبعتم اقوال فلان وعلان وعزلتم النصين عما وليا للحكم فيه عزل دي عدواني تركتم يعني عزلتم النصوص عن تحكيمها عن اتباعها عن السير على هديها و يعني فعل المعادي لهذه النصوص وزعمتم ان ليس يحكم بيننا الا العقول ومنطق اليوناني كما اشرنا انفا في انهم قالوا لا الاصول فانما تدرك من العقول واذا تعارض العقل والنقل فان المقدمة في زعمهم هو العقل ونسوا او تناسوا او تركوا قال الله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ذلك خير واحسن تاويلا قال فهما بحكم الحق اولى منهما اي في زعمكم انتم وحكم العدل والحق اولى من اتباع الكتاب والسنه اولى منهما سبحانك اللهم اذ السبحاني ينزه الله سبحانه وتعالى عن هذه المقاله الشنيعه من هؤلاء يقول حتى اذا انكشف الغطاء وحصلت اعمال هذا الخلق في الميزان يعني اذا انتقل الناس من هذه الدار واتضحت الحقيقه للعيان قال حتى اذا انكشف الغطاء وحصلت اعمال هذا الخلق في الميزان واذا جلا هذا الغبار وصار ميدان السباق تناله العينان وبدت على تلك الوجوه سماتها واسم الملك القادر الدياني مبيضه مثل الرياض بجنه صلى كريم فضله والسود مثل الفحم للنيران فهناك يعلم راكب ما تحته وهناك يقرع ناجد الندمان الله العافيه والسلامه وهناك تعلم كل نفس ما الذي معها من الارباح والخسران وهناك يعلم مؤثر الآراء والشطحات والهديان والبطلان أي البضاع قد أضاع وما الذي منها تعوض في الزمان الفاني سبحانك سبحان رب الخلق قاسم فضله والعدل بين الناس بالميزان يقول المصنف رحمه الله تعالى يقول إن, إن هذه الغمة ستنجلي وسيتحقق من المحق من المبطل من الصادق من الكاذب ولكن متى اذا انكشف الغطاء وحصلت الاعمال ووضعت الموازين القسط اليومي القيام فلا تظلم نفس شيئا واذا انجلى هذا الغبار وصار ميدان السباق تناله العيدان صارت الأعمال صارت المنافسة الحقيقية وصار الفوز والهلاك والخسران في ذلك اليوم وبدت على تلك الوجوه سماتها واسم المليك القادر الدياني يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى قول الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب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 وإلى الله ترجع الأمور يقول ابن عباس ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه تبيض وجوه اهل السنه والجماعه وتسود وجوه اهل البدعه والضلاله فهنا يقول وبدت على تلك الوجوه سماتها واسم الملك القادر الدياني مبيضه مثل الرياض بجنه والسود مثل الفحم للنيران صلى الله عليه وسلم فهناك يعلم راكب ما تحته تتبين الحقائق فهناك يعلم راكب ما تحته وهناك يقرع ناجد الندمان وهناك تعلم كل نفس ما الذي معها من الأرباح والخسران تتضح الصورة على حقيقتها وهناك يعلم مؤثر الآراء والشطحات والهذيان والبطلان يعني في الآخرة يتبين خساره من اتبع هواه او اتبع الاراء والشطحات وغير ذلك فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم يا أيها الناس يقول الله عز وجل يسلك الناس عن الساعه قل انما علمها عند الله وما يدرك لعل الساعه تكون قريبا وما يدرك لعل الساعه تكون قريبا ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا صلى الله العافيه والسلام وهناك يعلم مؤثر الاراء والشطحات والهذيان والبطلان اي البضائع؟, يعني البضائع اي البضائع قد اضاع وما الذي منها تعوض في الزمان الفاني ما هو العمل الصالح الذي ينفع عند الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم ويثقل في الميزان وما هو الذي يكون وبالا على صاحبه نسال الله العافيه والسلامه خالدين فيها ابدا نعم قال سبحان رب الخلق قاسم فضله والعدل بين الناس بالميزان لو شاء كان الناس شيئا واحدا ما فيهم من تائه حيران يقول سبحان الله ما أحكمه سبحان رب الخلق قاسم فضله والعدل بين الناس بالميزان فحكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يكون فمنكم فمنهم كافر ومنهم مؤمن ويقول سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ولذلك خلقهم فحكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يكون الناس فريقين فريق مؤمن وفريق كافر فريق أصحاب الجنة هو فريق من أصحاب السعير أهل سعادة وأهل شقاوة سبحان لكنه سبحانه يقول لو شاء كان الناس شيئا واحدا ما فيهم من تهائهم حيران لكنه سبحانه يختص بالفضل العظيم خلاصة الإنسان وسواهم لا يصلحون لصالح كالشوك فهو عمارة النيران الله يختص برحمته من يشاء وبفضله سبحانه وتعالى ويصطفي من يشاء يختصهم لعبادته ولتوحيده وللطاعته سبحانه وتعالى اما من سواهم فيقول كالشوك لا فائده فيه الا عمارته النيران توقد بها النار الحطب الذي لا خير فيه توقد به النار لكنه سبحانه يختص بالفضل العظيم خلاصة الإنسان وسوهم وأسلحون لصالح كالشوك فهو عمارة النيران اختصوا برحمته من يشاء قال وعمارة الجنات هم أهل الهدى الله أكبر ليس يستويان أما عمار الجنات وعمارة الجنات لا تكون إلا بأهل الهدى فلا يستوي من امن ومن كفر لا يستوي هؤلاء واولئك فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ابدا وسواهم لا يصلحون لصالح كالشوك فهو عماره النيران وعماره الجنات هم اهل الهدى الله اكبر ليس يستويان فسل الهدايه من ازمه امرنا بيديه مساله الذليل العاني نسال الله الهدايه يقول فسل الهدايه اسال الله سبحانه وتعالى الهدايه اسالها ممن من ايدينا بي بي من من امورنا بيده سبحانه وتعالى ومن ازمه امرنا بيديه سبحانه وتعالى مساله الذليل العاني اهدنا الصراط المستقيم شرع الله سبحانه وتعالى في كل ركعه لا تصح ولا تجهد الا الركعة إلا بها اهدنا الصراط المستقيم سل الله الهداية صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال وسل العياذة من اثنتين هما اللتان هما يقول وسل العياذة من اثنتين هما اللتان بهلك هذا الخلق كافلتان يعني خصلتان هلاك هؤلاء الخلق بهما كافلتان بإهلاك هؤلاء الخلق نسال العافيه ما هما شر النفوس وسيئ الاعمال وما والله اعظم منهما شران ولذلك استعاذ منهما النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه عليه الصلاه والسلام التي كان يعلمها أصحابه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وسل العياذ من اثنتين هما اللتان بهلك هذا الخلق كافلتان شر النفوس وسيء الأعمال وما وسيء الأعمال ما والله أعظم منهما شراني ولقد اتى هذا التعوذ منهما في خطبه المبعوث بالقران عليه الصلاه والسلام اشار إلى ما كان يعلمه أصحابه من خطبه صلى الله عليه وسلم ولقد اتى هذا التعوذ منهما في خطبة المبعوث بالقرآن صلى الله عليه وسلم لو كان يدري العبد ان مصابه في هذه الدنيا هو الشران جعل التعوذ جعل التعوذ منهما ديدانه حتى تراه داخل الاكفان لو علم الانسان حقيقه خطر هذين الامرين وهو شر النفس وسيء العمل لجعل التعوذ منهما ديدانه في كل حياته حتى الممات حتى الممات جعل التعوذ منهما ديدانه حتى تراه داخل الاكفان وامر اخر امر ثالث قال سل الله الهدايه وسل التعوذ من هاتين الخصلتين اللتين هما سببا هلاك الناس والامر الثالث وسل العياده من التكبر والهوى فهما لكل الشر جامعتان وهما يصدان الفتى عن كل طرق الخير اذ في قلبه يلجاني فتراه يمنعه هواه تاره والكبر والكبر اخرى ثم يشتركان والله ما في النار الا تابع هذين فاسأل ساكن النيرانين صلى الله عليه وسلم الكبر واتباع الهوى التكبر من الامور التي تصد الناس عن الحق وتجلب الشر وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من هذا الخلق الذميم في الكثير من الايات والنصوص في قول الله عز وجل ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه، فصدهم عن الاتباع ومجادرة في كتاب الله عز وجل بغير بينه ولا برهان ولا علم الكبر إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه وقال سبحانه وتعالى ايضا سأصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وقال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر نسال الله العافيه والسلامه كما انه قال لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان فهنا لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر نسال الله العافيه والسلامه وهذا دليل على خطوره هذه الخصله وهذا الخلق الذميم فقال رجل يا رسول الله ان احدنا يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فهو فهل ذلك من الكبر قال ان الله قال لا عليه الصلاه والسلام ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس ظلم الناس وقهرهم وترك الحق وعدم اتباعه والانقياد له هذا هو عين الكبر ال الذي لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من من كبر نسره العافيه والسلامة قال وسل العياده من التكبر والهوى الهوى جاءت النفوس النصوص كثيره في ذلك رايت من اتخذ الهوى هواه اف تكون عليه وكيلا افرات من اتخذ الهوى هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وجعل على قلبه غشاوة فمن يهديه من بعد الله نصلا الله العافية والسلامة قال وهما يصدان الفتى عن كل طرق الخير إذ, فيهما إذ في قلبه يلجان يعني إذا دخل في قلبه صده عن كل أبواب الخير ومنافذ الحق فتراه يمنعه هواه تارة وكبر والكبر أخرى ثم يشتركان أحيانا لا يمنعه إلا الكبر وأحيانا لا يمنعه إلا الهوى من غير كبر واحيانا يشتركان ويجتمعان كبر وهوى نعوذ بالله سوءه على سواه حشف وسوء كيله نبينا صلى الله عليه وسلم قال والله ما في النار الا تابع هذين فاسال ساكن النيران امام اهل النار من هو ابليس هل هو كان جاهلا بالله عز وجل ولا يعرف حق الله ولا يعرف عقابه ولا يعرف شرعه لا والله إنما منعه الكبر فأصبح هو إمام أهل النار فرعون ما الذي منعه من القيادة للدين وجهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة الكبر ظلما وعلوة نسأل الله العافية والسلام وهكذا دائم والله ما في النار إلا تابع هذين فاسأل ساكن النيران والله لو جردت نفسك منهما لأتت إليك مفود كل تهاني لو أن الإنسان استطاع أن يجرد قلبه من هذين الخلقين الذميمين من الكبر والهوى ها؟ لاتته الناس تهنئه على هذا الفوز العظيم الذي ناله في انتصاره على هواه وعلى شيطانه وعلى نفسه وبهذا يكون انتهى هذا الفصل الفصل الذي يليه يقول فصل في ظهور الفرق المبين بين دعوه الرسل ودعوه المعطلين يعني بعد ان تكلم عن ان اهل الحديث هم انصار النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكلم بعد ان تحدث عن الانصار تحدث عن الهجره وبين حقيقه هذه الهجره الدائمه الى قيام الساعه ويعني نصح رحمه الله تعالى وحذر من بعض الخلق الذميم وسال الله التعوذ من هذه الخصال السيئه الذميمه انتقل الى الحديث عن ظهور الفرق المبين بين دعوه الرسل ودعوه المعطلين, ودعوة المعطلين يقول والفرق بين الدعوتين فظاهر جدا لمن كانت له اذنان فرق مبين ظاهر لا يختفي ايضاحه إلا على العميان كما يقول الشاعر يقول الحق شمس والعيون نواظر لكنها تخفى على العميان العمى ما يشوف الشمس مع بيانها ووضوحها نعم فرق مبين ظاهر لا يختفي أي ضاحه إلا على العميان فالرسل, فالرسل جاءونا بإثبات العلو لربنا من فوق كل مكان وكذا اتونا بالصفات لربنا الرحمن تفصيلا بكل بيان وكذاك قالوا انه متكلم فكلامه المسموع بالاذان وكذاك قالوا انه سبحانه المرئي يوم لقائه بعيان وكذاك قالوا انه الفعال حقا كل يوم ربنا في شاني واتيتمونا انتم بالنفي والتعطيل بكل بل بشهاده الكفران يقول الفرق ظاهر وواضح بين السبيلين بين سبيل الرسل وأتباعهم وبين سبيل التعطيل وأتباعهم فرق مبين ظاهر لا يختفي إضاحه إلا على العميان من يعني نسأل الله العافية لم يبقى عنده بصيرة لا يرى الحق بل يرى الباطل هو الحق نسأل الله العافية والسلامة من طمست بصيرته نسال الله العافيه والسلامه يقول فالرسل جاءون باثبات العلو ذكر بعض المسائل الاساسيه والاصول من اصول هذا الدين ما بين ما دعا اليه الرسل الكرام عليهم الصلاه والسلام وبين مخالفه اهل التعطير لهم فالرسل جاءون باثبات العلو لربنا من فوق كل مكان والمصنف رحمه الله تعالى سبق ان تكلم وذكر الادله الكثيره واقوال اهل العلم باثبات هذه الصفه اللائق بالله عز وجل الداله على جلاله وقدره وتعظيمه سبحانه وتعالى لان الله سبحانه وتعالى له العلو المطلق وسمى نفسه بالعلي وسمى نفسه الاعلى وسمى نفسه المتعال سبحانه وتعالى وكل هذه تدل على انه له سبحانه وتعالى العلو المطلق علو الذات وعلو القدر وعلو القهر لله سبحانه وتعالى فهذا ما جاء به الرسل وما قاله أتباعهم لكن على خلاف المخالفين لهم المعطلة الذين قالوا لا عطلوا الله عن ما يليق به من صفات الكمال لله سبحانه وتعالى يقول فالرسل جاءون بإثبات العلو لربنا من فوق كل مكان لا يحده مكان ولا زمان سبحانه وتعالى وكذا أتونا بالصفات لربنا الرحمن تفصيلاً بكل بيان الرسل واتباعهم جاءوا باثبات الصفات صفات الكمال والجلال لله سبحانه وتعالى بالتفصيل اللائق بالله سبحانه وتعالى تفصيلا بكل بيان وكذا قالوا انه متكلم ذكر صفه العلو لانه يترتب عليها من من من يعني من الامور الشيء الكثير وهل تعلمون ان الذين قالوا بوحده الوجود وان الله سبحانه وتعالى هو عين الموجودات انما سبب وقوعهم في هذه الـ يعني الفريت العظيمه هو نفي العلو هو نفي العلو نفي هذه الصفه لبعض الناس يتساهل مسألة صفه العلو انتم دائما تكررونها وتتكلمون فيها وتعدون وتبدون فيها يعني مساله مساله يعني سهله هي سبب ضلال هؤلاء الذين قالوا بأن الله هو عين موجودات حتى قال قائلهم نعم صلى الله عليه وسلم سبحان ما اعظم شاني وقال ما في الجبة إلا الله سبب ضلالهم هنا في العلو لماذا؟ لأنهم قالوا قالوا إذا نفينا علو الله سبحانه وتعالى ومباينته لخلقه فأحد أمرين إما أن يكون معدوما وإما أن يكون هو عين الوجود لأنه لا يمكن ولا يعقل أن يكون سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه هذا لا يقول به عاقل ولا يقبله عقل إما داخل العالم أو خارجه ما دام أنكم نفيتم ان يكون خارج العالم وبين الخلق فهو إذن داخل العالم إذن هو عين هذا الوجود فهذا هو سبب الشبهة عندهم وسنة الضلال الخطير في هذه القضية الخطيره هي بسبب نفي العلو لله سبحانه وتعالى يقول وكذا قالوا انه متكلم لان نفي الكلام لله سبحانه وتعالى ايضا يترتب عليه نفي الرساله كلها ونفي الدين ونفي الشرع لان الدين والشرع انما هو كلامه سبحانه وتعالى فاذا نفي عن الله كلام عز وجل ماذا بقي الا له الخلق والامر والخلق ايضا بكلامه سبحانه وتعالى والامر هو كلامه والخلق بكلامه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فاذا نفينا الخلق ها اذا نفينا الكلام نفينا الخلق ونفينا الامر نفينا التشريع ونفينا خلق الموجود ونفينا كل شيء فلذلك اشار اليهما المصنف رحمه الله تعالى هنا على سبيل الايجاز لاهميتهما قال وكذاك قالوا انه متكلم فكلامه المسموع بالاذان وهذا صريح القران وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله فكلام الله مسموع قال وكذاك قالوا انه سبحانه المرئي يوم لقائه بعياني فالرسل اثبت رؤيه الله تعالى رؤيه المؤمنين لربهم يوم القيامه بس الله لا يحرمنا لذنوبنا فضله اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وكذاك قالوا إنه سبحانه المرئي يوم لقائه بعياني وكذاك قالوا إنه الفعال حقا كل يوم ربنا في شأنه سبحانه وتعالى كما في قوله عز وجل كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى يخلق ويرزق ويفني ويحيي ويميت ها فعال لما يريد اولئك المعطل يقول لا نفوا عن الله الاراده والمشيئه ها الله العافيه كما يقول احد العلماء يقول المشبه يعبد صنما لأن شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه والمعطل يعبد عدما ما في شيء وكما ولله المثل الاعلى لكن يعني مثال ذكره بعض العلماء قال لو أن رجلا قال في دارنا نخلة فقيل له هل لها كرب كرب قال لا لها جريد لا لها جذع لها لها سعف لا لها ثمر لها قال إذن ليس في ذلك نخلة فما فيه إذن ليس في ذلك نخلة إذا كانت يعني ليس لها أي صفة من الصفات فهذا الدليل على أنها عدم ولا لا وجودة لها نعم لا وجود لها يقول وكذاك قالوا إنه سبحانه المرئي يوم, يوم لقائه بعيان وجوه يومئذ ناضره إلى ربها ناضرة وكذاك قالوا إنه الفعال حقا كل يوم ربنا في شاني وأتيتمونا انتم التفت بعد ذلك إلى المعطلة بعد أن ذكر أقوال أتباع الرسل, الرسل وأتباعهم وأتيتمون أنتم بالنفي والتعطيل بل بشهادة الكفران للمثبتين صفاته وعلوه ونداءه في عرف كل لسانه أنتم أتيتم بماذا؟ بالنفي والتعطيل نفي الصفات وتعطيل والتعطيل بل بالشهادة. بالشهادة. بشهادة الكفران للمثبتين أن من أثبت الصفات فهو كافر من اثبت الله ان الله في العلو فهو كافر من اثبت الله سبحانه وتعالى انه الفعال لما يريد ينزل ربنا حين يبقى كل الليل في ثلثه الاخر إلى غير ذلك من صفات اللائقه بالله عز وجل قالوا ان هذا تشبيه والمشبه كافر والمشبه كافر ولذلك قالوا تجروا الله العافيه قالوا ثلاثه من الانبياء مشبه او ممثله موسى حينما قال ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء وعيسى حينما قال تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك ومحمد صلى الله عليه وسلم حينما قال ينزل ربنا حين يبقى كل حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول قالوا الانبياء مشبهه والله إذا كان الانبياء مشبه فنحن اول المشبهين ولكن ليس في اثباتي ما اثبته الله لنفسه او اثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم تشبيه ولا تمثيل تعالى الله نعم فما دام أن, ان انهم يعني جعلون في زمره الانبياء فوالله هذا فخر لنا وشرف لنا ونسال الله سبحانه وتعالى ان يحشرنا في زمره أنبيائه ورسله واتباعهم لا في زمره هؤلاء المعطلة قال بل بشهاده الكفران للمثبتين صفاته وعلوه ونداءه في عرف كل لسان شهدوا بايمان المقر بانه فوق السماء مباين الاكوان الذين هم الرسل واتباعهم وشهدتم وانتم بتكفير الذي قد قال ذاك يا اولي العدوان فانتم تزعمون ان من اثبت صفه العلو لله عز وجل فانه قد شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه وزعم أن الله حال في مكان وهذا من التشبيه المؤدي الكفر قال وأتى بأين الله إقرارا ونطقا قلتم هذا من البهتان فسؤالنا لنا بالأين مثل سؤالنا ما الكون عندكم هما سيان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سال بأين الله وأنتم عندكم أنه لا يجوز عندهم لا يجوز أن تسأل عن الله باين بل هذا كفر ولا يجوز أن تشير إلى العلو عند ذكر الله عز وجل بأن هذا كفر ايضا لأنهم ينفون صفة العلو لله سبحانه وتعالى وهذا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم أتى بأين إقرارا ونطقا أقر بالسائل أين الله وذلك حين أقر السائل الذي قال له قال للنبي صلى الله عليه وسلم أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم الله فأجابه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل ونطقا صريحا منه عليه الصلاة والسلام حينما قال للجارية أين الله قالت في السماء قال من انا قا... قالت انت رسول الله قال اعتقف فإنها مؤمنه والحديث بالصحيح كما هو معروف يقول واتى بأين باين الله اقرارا ونطقا هذا الاقرار وهذا النطق قلتم هذا من المختالين كذبتم هذه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قلتم انه لا يجوز ان يسال عن الله بأين فسؤالنا لنا بالأين مثل سؤالنا ما الكون عندكم هما سيان هنا يشير الى ان المعطله قالوا يعني على التسليم بثبوت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم اين الله بمعنى ما الله بمعنى ما الله وهنا قال فسؤالنا لنا بالعين مثل سؤالنا ما الكون عندكم هما سيان فيجعلون اين الله في الحديث بمعنى ما الله فتجعلون السؤال بالاين مثل السؤال بما مع انهما شيئان مختلفان فما يسال بها عن الحقيقه ما ما, ما ما الكون ما كذا ما كذا يسال بها عن الحقيقه اما اين فيسال بها عن المكان فيسال بها عن المكان فسؤالنا لنا بالاين مثل سؤالنا ما الكون عندكم هما سياني وكذا أتونا بالبيان فقلتموا باللغز أين اللغز من تبياني يقول أن الأنبياء والرسل أتونا بالبيان والإضاح بل هذه مهمة الرسل أه؟ إلا لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يحذرون فهذه مهمة الرسل بيان ما أنزل الله سبحانه وتعالى إلينا قالوا لا هم إنما أتوا بالغاز الغاز لا يفهم معانيها لا تفهم معانيها باللغز أين اللغز من تبياني إذ كان مدلول الكلام ووضعه لم يقصدوه بنطقهم بلساني والقصد منه غير مفهوم به ما اللغز عند الناس إلا ذلك يقول شرط الغاز أو حقيقة الغاز شيئان أحدهما أن لا يقصد بالكلام مدلوله ووضعه الوارد في اللغة أن يتكلم بكلام لا يريد مقصوده ووضعه في اللغة ها؟ وإما أن يكون القصد غير ما يفهم منه يفهم من الكلام خلاف ما يقصده القائل هذه الغاز والأحاجي والوسائل التي فيها نوع من التلبيس والتدريس فهم يقولون إن الأنبياء والرسل حدثون بأحاديث لا يريدون معناها ولا يطلبوا منا أن نفقها ما ظهر منها من نصوص ولم يبينوا لنا حقيقة ذلك لو كانوا بينوا لنا لكان الخطب اسهل لكنهم لم يبينوا لنا ما قالوا ان هذه ان ظاهر هذه النصوص لا يليق بالله عز وجل ولا يجوز ان يوصف به الله سبحانه وتعالى وهذا يلزم منه احد امرين اما ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم ان ظاهر هذه النصوص غير لائق بالله عز وجل وهذا تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه مصيبه واما اللازم الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك ولكنه لم يبين لنا ذلك وهذا والعياذ بالله خيالته في في في بيانه ودعوته عليه الصلاه والسلام قال وكذا اتونا بالبيان بالبيان فقلتم باللغز أتونا بالالغاز ها أين اللغز من تبياني إذ كان مجلول الكلام ووضعه لم يقصدوه بنطقهم بلساني هذا الكلام الذي يحدثون به النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول لنا هذه الأحاديث وغيرها لا يريد ظاهر معناها لا يريد مفهومها الظاهر منها ولم يبين لنا المراد عليه الصلاة والسلام والقصد منه غير مفهوم به ما اللغز عند الناس إلا ذاني إلا هذا وذاك قال يا قوم رسل الله اعرف منكم واتم نصحا في كمال بياني وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ها يا قوم رسل الله اعرف منكم واتم نصحا في كمال بياني اتراهم قد الغز التوحيد اذ بينتموه يا اولي العرفان يعني النبي الرسل ما بين التوحيد وهو وهم لم يرسلوا الا للتوحيد نعرف ان نقف عند هذا الحد والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته